وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ وَلاذا أَصْحَامُ أَعْوافِر جَلَ يَعْرفُونَهُم بِسمَاهُم قالوا قالوا مَا أَغْنَاءكُ جَمْرُكُمْ وَمَا كُ تُم تَسْلَكْبرِرون أَهؤناَا إَِّذِينَ أَقَ سَمتُمْ لَا يَناالُهُ اللهَّهُ بَِحمَك ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ولا ذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين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 مَتَرَى قَوْمِي يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ النَّذِيرُ لَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا فشفاء فَيَشفَعُوا لنا أَنُ رَدُّ فَنَعمل أَْ رَدّ فَنَعمَ غَييرَ الذي كُا نَعملل ق خَصِرُوا أَ فُسَهُم وَبَلَّعَنْهَُّا كَوا يفْتَرون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 اللهم هي كان عبود ولا كان لكم هذه التلاوا من شبك ملامح الإسلامية زور موقعنا على دوبل دوبلد للضقش ملامهلك دق